يا رب, يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قد ضاقت علي يا ما لامحي وباقي توحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحشا حشبي انتا خالقي رحما يا رب قد ضقت علي ما لا محي وضاقتي وحدي في الذنوب واعادي عظمت ذنوبي وقتوت منها الحشا عندك خالقي رحماني قد جئت اطرق باب عفوك طالبا وفرانا ذنبي ارتقي لي جيناني قد جئت ابكي عند بابك طالبا وفرانا كالثاني بكل جناني انت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بي عفوك دمعتي وبياني انت الكاريم وما رادت يا دمرئين قد جاءا يطرق باب جودك داني ها قد ورى طال ادور بك انت شفيفا بما لو والتالي باماني ها قدرا فعد يدي اليك تضرعا عن والدمع بل لاني وانت ترى ما قد رأى طفت على دور بك أن تشيري فرحا بما نوولتاني بأماني ما قد رأى tu ya di ila gatadhrnu an wad dam'un dam'a la la la wali wa ta